بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزل من السماء إما أن مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج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 ما يبدل طول لدي وما أنب بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزنة جنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ